تطع مصر مالك وتشتري كالتاني إليه وجاء الشاك من قصلك جميل الوزن ليفرق أليناهما مع الضفن أحد كتاباً من الضائرة وذلك وأنها أقضية الحوضة عن الوزن لا، لا حسن نعم قال اريد ان تثيرني وتظن انني أن يطاعك مع قريبه في المرضى سيصد المرضى والجمال موت إن أخفضه جمال المرضى الله عظيم هذا الشيء تتعلمه من المرضى على النهاية في عيسى هذا الضوء كانت تجمع من هذه الخطة سبعة من الاسمية من عشر المنزل شيء يجب أن تأكل أنه يكون سنة في المباركة المباركة المباركة المباركة في الصدق الملكة ومشترشة مباركة وصولة المنزل رقيناها لأكيدة حين نفتدينا نشاعر الحفل ونزلنا في المنزل فلن نخرجنا إلى المدارات بقية رجل وعجلتهم أي أخذ الذين كانت مراقباً بقية في أنكم يعني أصبر ممتع الرجل المتأمع كان أستاذ في الرياضة الخاصة في الجنة عارفة. وهي أيضاً أستاذة فلسنا رجعت إليه بأسلم عن ذلك وولدته هما غريباً يعني قاعده ان ابدا يا صيغه الحج ب فيها اضرار من الموضوع ده برضو رقم 10000 انت الان على اهبه التقدم لما من اللغه الرحمن في شهاده الكفره في وثقه من طرف الله تعالى فندوا الى الناس واضح هل نشط الى اي جهه هل أفضل من الصعب؟ هل أنتكت لسانة عن الغذب؟ الغذب أكثر فيها في القرآن ومن الزبال المغني because of how Eta pertenezi. <tiposite> وذكرهم بأيام الله التذكير بأيام الله يفيد النفس في الاعتبار لذلك نجد أن القرآن فيه الكثير من قصص السابقين جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من باب اخذ العبرة وباب التصبر حينما قاطعه قومه اي الحبيب المستدفى صلى الله عليه واذوه وروموه بالمناقص وقد جله الله بالخصائص جاء القرآن يخبره بما وقع لعيسى عليه السلام وما وقع لموسى عليه السلام وما وقع ليوسف عليه السلام وما وقع لهؤلاء الأنبياء ليصبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسليه ويسري عنه ويصبره ويأخذ العبرة من هؤلاء فدراستنا لأيام الله أي الأيام التي مرت في التاريخ يجب أن تكون دراسة اعتبارية اكثر من دراسة قصص ونحن شينا ما تمر علينا ذكريات مرت في الايام الكبرى التي كانت ملاحمة في, في وقت من الاوقات تخلد لامجادنا بطولاتهم ونضاله وجهاده من اجل الدفاع عن الدين وعن حوزة الوطان وعن المسلمين وعن الأخلاق والتقى وغير ذلك ذلك يخلد في النفس معنى التقوى ومعنى الصبر ومعنى التجمل بهذه العبادة والشعب المغربي ليس بمعزل عن هذا التجمل لأن تاريخه تاريخ غني وملئ وعريق بالأحداث التي تستطيع أن تخلد فيه كل مجيد الأماجد يمرون بالذكريات تترى لأنهم في يوم من الأيام اقتحموا العقبات الكبرى فجاهدوا وجاءنا بالتحرر والبشرى يستحقون أن يذكروا ببصيص من الرحمة والدعاء وذكرنا لهم هو تذكر لنا بباب الاعتبار لنقتدي بهم أشوة على الهدى والحق واليوم العشرين من شهر غشد يوم يخلد فيه المغرب والشعب المغرب من كل سنة منذ سنة خمس وخمس يخلد فيه ذكرى ثورة الملك والشعب دراستنا لهذه الذكرة يجب أن تكون بمنظور الحق وليس بمنظور الغوغائية والتهريج حينما تأتينا أي ذكرى نتوقف عندها لمراجعة الحساب شتاب عن المنجز والمتبقي بإخلاص ونصح لماذا سميت ثورة الملك والشعب لأن الملك امتنع أن يوقع على بنود أعدها بوليون من قبل فرنسا مفادها أن تسلم الحكومة المغربية المغربة ليكون جزءا من فرنسا ومحمية فلما رفع كانت ردة فعل الفرنسيين ان نفوا الملك وعائلته الى كرسيكا ثم منها الى مدغشقر وطورة الشعب انهم صاروا حينما هم الفرنسيون بتنصيب محمد بن عرفة ملكا على المغرب ثار الشعب هم في الحقيقة لم يطوروا على الشكل بقدر ما ثاروا على استبقاء لحمة الإسلام لأن الذي كان يحرفك فيهم الوجدان انتماءهم للقرآن الكريم وانتماءهم للإسلام وانتماءهم للحق انتمائهم الحق ولذلك خلد الراحل محمد الخامس تغمده الله بغفرانه وخلده في الصالحين مع عقرانه قال كلمته الشهيرة رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر إذانا بأن قطوف هذا الجهاد مستقام من الشريعة الإسلامية وليس من غيرها مستقات من الشريعة الإسلامية التي جعلها الشعب المغربي جعلها منطلقا للتحرق منطلقا للتعايش منطلقا لبناء الدولة لبناء حيز الوطن لبنائش النفس الوطنية المغربية لذلك أقول إن أي تطور تريده الدولة المغربية أو يريده شعبها أو تروده حكومتها بعيدة عن الشريعة الإسلامية لن يكتب لها النجاح أبدا لأن تاريخ المغاربة تاريخ مرتبط بدين الله ومن أراد من أرادنا أن ننقلب كفارا نقول لهم لا تفرحوا فإن الدين مستمر وإن رسول الله صلى الله عليه فيظل يصلى عليه ومساجدنا ستظل مفتوحة وجباهنا ستظل ساجدة لله تبارك وتعالى وليس ثمة فينا فرقا بين رفي وسوسي وعربي وعروبي إلى غير ذلك كلنا مسلمون لا نذعن لذوي العقول المتعفنة فلما قامت هذه الثورة عمدت فرنسا إلى ابتكار وابتداع شيء يشبه تقلم أراجيذ الشيطان خرجت ما يسمى بالظهير البربري والذي وضعه نيلك سون وهو يهودي معروف وضعوه ليفرقوا بين المسلمين فما كان من المسلمين جميعا أي ما ما سموه بالبرابر وإن كنت أتحفظ عن هذا الاسم وعربا أن دخلوا إلى المساجد وظلوا يذكرون الله ويرددون اللهم ارطف بنا فيما جرت به المقادر لا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابر فلما حمي الوطيس خرج كلهم وكان عوما مشهودا نضال المغاربة سيظل صامدا لأنهم هم الذين حافظوا على أصالتهم وإن رجعنا إلى تاريخ تكوين الدولة المغربية حينما نصبوا المولى إدريس ملكا سلطانا على المغرب لاحظوا أن المولى إدريس جاء فردا ولم يأتي أمة ولا يستطيع الفرد الواحده أن يذعن الشعب كاملا ليكون عليهم حاكمة لولا أن طلبوه طلبوه ليحكم عليهم لمحبتهم لرسول الله ولظنهم فيه أنه من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان منهم إلا أن نصبوه بأنفسهم لكنهم أذعنوا أن يحافظوا على أصالتهم فبقيت الدولة المغربية سنية مالكية رغم أن المولى إدريس كان مذهبه شيعيا فلم يتأثروا بدين مالكي وانما بقوا على اصالتهم اذانا بهذا الحق المستمر وهذه زينه الصبر ايها الاخوه مكرر هذا بقي في الخطره دري ما, ما عرفتش ها على الطير يعني لا هل يجوز للصائم ان يضع عصبا ونذكر بأن الإمام مالك كرهه قبلة في الخطوة ذكرناها نعم المالك يكره ذلك ولكن كراهتهم كراهة تنزيه وليس كراهة الحدي إن الكراهة تنزيه يكره تنزيها موجد العارب فإن زال العارب لا تزل الكراهة وقلت الكراهة التي نشوفها أنا حقا هو يشوف في الناس الرحة العرق هذا هو الكراهة أما الطيب إن شاء الله هذا سنة من سنة للنبي صلى الله عليه وسلم لكن من غير ذلك فلا يحق في أن يفعل قبل ما نختم إن شاء الله كنش سؤال لا كنش الحمد العوم يعني السباحة بالحق فاين السؤال فاين وش بوحدك ولا في البحار وذاك شمش تتت سمتي كيف أولا في بوحدك هذا هو السؤال إذا كان الإنسان بمنجا عن الشهوة والشباه لا بأس لأنه أثر عن الصلف أنهم كانوا يبردون من صومهم بدخولهم في الماء إلا أن يحترس أن لا يدخل في فمه شيء يصل إلى حلقه نعم السباحة كالاستحمام الاستحمام. ولكن ذهابه إلى الشاطئ وإذا كان في الشاطئ العري والتبرج هذا راه ممنوع قطعا في رمضان وفي غير رمضان ان شاء الله نعم, نعم. نعم. نعم. تقبيل الزوجه في رمضان نعم سؤال هذا عمنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة قبل النبس عليه وسلم احدى نسائه وهو صائب وهي تتحدث عن نفسها طبعا قال قبل النبس عليه وسلم احدى نسائه وهو صائم فسئلت عائشة يعني اي جوز لنا قد كان النبس يملك اربا وايكم يملك اربا معناه هذا على ما استفهم للاجتهاد من رأى أنه يملك أرباه مثل النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل ولكن الشبهات تتقى بعدم فعلها تتقى بعدم فعلها قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي كان يملك أرباه وأيكم أملكوا لأراضي يملك أرباه يعني هذا السؤال معناه كأنها تستنكرات تستطيعون وهذا الصحابة ليس نحن صحابة صحابة التي كانوا كمل مع ذلك تقول له ما فيكم يملك الأربة لهم وحنا دابا الارم ما نعرفوش نميزوه لان عندنا الارم مختلط نعم فان شاء الله الراجح يصبر لي انسان اللي <تصفيق> نعم نعم هيك تعطلنا عليكم سيدنا انا عندي هنا هاك انا هاك بلاك هاي الزوجه الزوجه لا لا عند طلق واحد وهو الخلع طلق الخلع هذا ما شيء يلي تطلق لأن العثم ليست في يدها العثم دائما تكون في يد الرجل الشرع بيناك يقول هيدا إنه والتي تخطط والتي تنفق والتي تطلق ولكن كل شيء عنده الضوابط كل شيء عنده الضوابط فالمرأة تطلب الطلاق من الرجل بحق إذا كان في حق إذا كان حق تطلب ماشي تطلق تطلوب الطلاق والذي يطلقه هو السلطان يعني القاضي وما كتسمش يطلقته وإنما خلعت خلعت نفسها منه ولكن هذه بضوابط كان عما حق ولكن إذا خلعت نفسه بغير وجعق لعنتها الملائكة نعم توقشن وقف الصحور إن شاء الله تيب قال لك ما, بين ما توقف حتى ما بيني أدن الفجر مقدار خمسين آية مقدار قراءتي 50 ايه منعرف نقراه التصاحب ماشي قراءه ديالنا يعني يدير واحد ربع ساعه 20 دقيقه إن شاء الله احسن احسن وبغض النظر نشوف الفجر الصادق ولا الفجر الكاذب هذا مساله اخرى ان شاء الله المهم بين الفجر اللي يعد وقت الصلاه قبل منه بواحد مقدار ما تقرا 50 ايه ان شاء الله بتمامها وبترتيل نعم من رمضان اخطبها يعني في نهار رمضان هل يج... نظرة. هذه النظرة مغيب عن الشهوة لا بأس إن شاء الله مغيب عن الشهوة لأن النظر بشهوة الفتاة لا يجوز لا في رمضان ولا في غير رمضان أما في رمضان أدعى الاحتياط حتى ليفسد صيامه لكن إذا خطبها نهارا وأراد أن ينظر إليها النظر الشرعية هذه سبحان الله النظر يشرع من سرها أنها لا تثير في الرجل مستوى الشهوة لأنها نظرة بقصد أن تكون زوجته فينظر نظرة احترام نعم نعم أحسن أعمال <تصفيق> إن شاء الله هو أن يكف الإنسان لسانه عن أذى المسلمين إن شاء الله إذا ما استطعشين فقلوا لي درشي حاجة بعد الفرائض أن يكف لسانه عن اذى المسلمين الناس يقول المسلم اي الحق من سلم المسلمون من لسانه ويديه احط عمل يمكن ان تحمل عليه النفس لانه تتذلق وتتفلد هو لسان ذلك تحكم فيه سيدنا عثمان دخل عليه سيدنا عمر شبروغ شبر لسان ذلك يقول لي لساني اسد ان اطلقته فترسني ما ايش بدهم زيان يقول له ايش بدهم صافي ساليني ان شاء الله آه. نعم ده. نعم صحيح. يعني السيئات تينا... كتجي من الله يعني, يعني الله نعم هذه مسألة عقدية والشرح دياله شرح شوية فلسافي أكثر مما هو واضح لكن أنا قد نبينك باش منطولوش إن شاء الله نختم بهذا السؤال نختم بهذا السؤال إن شاء الله الله سبحانه وتعالى لما قالنا وهديناه النجدين أي طريق الخير وطريق الشر وقل وهديناه النجدين معنى هدانا طريق الخير وهدانا طريق الشر معنى يدرنا السيئه دخلنا في ديك الهدا اللي اعطانا الله ويذن الحسنه دخلنا في الهدا اللي اعطانا اذا ما السيئه راح في اراده الله درنا السيئه احنا في اراده الله لان الله اراد لنا لما اعطانا الاختيار اراد لنا الامر لكن الفرق ما بين الايرادتين انك حين تطيع تدخل في مرض الله وتدخل في محبوب الله وحينما تعصي تدخل في مراض الله وتخرج المحوو الله لماذا أعطك الله الإرادتين باش لما غطعوا وانت قادر تأصيه تكون طاعدية عن حب وليك عن قهر يقول الله تبارك وتعالى في صدر سورة الشعراء بسم الله الرحمن الرحيم تأصيمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون ممينين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين معناه ما أراد ربنا أن ينزل علينا آية تلوي الأعناق وإنما خاطبنا بروح الأعماق فوكل إلينا حسن الاختيار أنت إذا قلت لابنك ايتني بكوب الماء ثم أعطيته الاختيار وقلت إن شئت أأتي به وإن شئت لا سأتي فالابن يفكر ويقول إن أتيت بالماء لأبي سيرضى عني ويحبني وإن لم آتي به لم يفعل شيء ولكن سينظر إليه نظرة نقص إذن إذا أتاك ابنك بالشيء وهو قادر على أن يأتيك به ألا دليل على أنه يحبك إذن المعصية داخلة في المراد من الله على وجه المراد وليس على وجه التوجيه وإنما الذي وجه إليها النفس والشيطان أقول قولي هذا وأستغفر الله لولكم ولسائر المؤمنين آمين والحمد لله رب العالمين